إلى عشرة الأوائل من في الحج أحب الأيام إلى الله أنا حيز الوقتي أقول لكم إنها أيام لا تعوض أيام لا تعوض في كسب الحسنات أيام لا تعوض في التوبة وتكفير السيئات أيام لا تعوض في صفحة جديدة مع الله أيام لا تعوض في النفحات والكرامات والعطاءات أيام لا تعوض في حب الله أيام لا تعوض في ذل درجة المجابين أيام لا تعوض في مضافة الحسنات مضافة الحسنات أيوة ربنا بيحب المسجد الحرام خلاص صار في مية ألف ربنا بيحب الأيام دي إني عبس بيؤ يقول ان العمل فيها بيضاعف سبعمائة مرة سبعمائة مرة يعني حرف الكرآن مش بعشر حسنات بسبعة تلاف يعني التسبيحة مش بعشر حسنات بسبعة تلاف ايه ده يا جماعة ده الإمام الأوزاع بيقول ان عمل اليوم فيها كأنك غزت غزة وفسبيين الله ده بعض السلف بيقول ان صوم يوم فيها بصيام سنة كاملة لله سبحانه وتعالى ازاي كده يا جماعة ده أيام القفز بقى انت بتقفز فيها اللي اجتهد فيها هيحصل ان يبقى لهم سنين التزموا من قبله عايزين نجتهد في هذه الايام اسمع الحديث الخطير ده اسمع بقلبك الحديث الرهيب ده هو. ما كل الاحديث اللي عنديكم النهاردة ان شاء الله جماعة صحيحة بإذن الله سبحانه تعالى ما من ايام العمل الصالح فيهن ما من ايام العمل الصالح احبوا الى الله فيها من هذه الايام ما من ايام العمل اه ايام عمل ايام شغل الا ايام دي مش ايام كلام با ولا ايام لا, لا لا لا شغل بحقي وحقيقي العمل الصالح الصوم الصدقة الذكر اي عمل من اعمال الصالحة